والذين آمنوا بالباطل وكفهوا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى الجاب العذاب بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم, وإن جهنم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 لا تتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضُ فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضُ مِن وَعْدِ مَوْتِهَا لَا يَقُولُنَ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 سيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذين يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم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 فَرِحُوا بِهَا وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَقُونَ قُونٌ أَوْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر إن في ذلك لآيات لقومين ذِى الْقُرْبَى حَطَّةً وَالْمِسْكِينِ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ, وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتيتم من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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض, الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملون علهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 بَيِّنَاتٍ فَنَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الذي الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله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 ولئن جئته بأيتي لا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن آتكم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام مين تلك ايات الكتاب الحكيم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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقَرَأَ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 كُلَّ دَابَّةٍ وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ هَذا خَلْقُ اللهِ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 الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ان انكر الاصوات لصوت الحنين الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباقنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ثم نَفْضَرُهُمْ إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَلَن HEM مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 بسم الله الرحمن الرحيم. الفَلَمِ تَزِيلُ الْكِتَابِ لَا رِيْبَ فِيهِ من رب الْعَالَمِينَ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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون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 ثم جعل نسله من سلاله من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 توفاكم ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ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 من كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها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 يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ إِن في ذلك لا آيات يسمعون أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفسهم أ يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوما الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون فأعرط عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين اؤمنوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين ان الله كان علينا حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيراً.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 ويهدي السبيل وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأهل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب, الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياء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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُؤْتَى نَعُورَهَا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يريدون إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنها ثم سئل الفتن تلاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.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 ولا يأتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك, اليك تدور اعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَوْدُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْدَائِكُمْ وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَقَاتِلُ إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله